الم م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 قُل يَتَوَفَّأْكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَا إذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِسُ رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَ الْصَالِحَنَ إِنَّا مُقِنُونٌ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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون